مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ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 قالت رسلهم أَفِي الْلاَجِشَّ كُمْ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا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 ان صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيك الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 لاعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثث من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة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 مُهْتُوَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفٌ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَزِرِ النَّارَ سيوما يأتي ملاذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 سرى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلكم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا لا غل الناس ولينذر به ولعلموا أنما هو إله واحد ولعلموا أنما هو إله واحد ولتذكر الألباب